Stovė, stovė, stovė, stovė, Allahu akbar. stovė, stovė, stovė, stovė, stovė, stovė,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 ايريد مقبوض عليهم على الله انيل امين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Allahu akbar